بسم الله الرحمن الرحيم طا تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك أن لا يكونوا مؤمنين إن شاء ننزل عليهم 119. ومن السماء آية لَهَا أعناقهم لها خاضعين 110. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين 111. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون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 ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون 116. فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين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 117. قال فرعون وما رب العالمين 118. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 119. قال لمن حوله ألا تستمعون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 قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين 116. قال فأت به إن كنت من الصادقين 117. عصاه فإذا هي ثعبان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 114. وأرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين 115. يأتوك بكل سحار عليم 116. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون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 114. فألقي السحرة ساجدين 115. قالوا آمنا برب العالمين 116. رب موسى وهاروم 117. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم 118. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ويرى إن لا ربنا منقلب إن نقمر أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها أولى إلى قليل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 من فَلَقَ قَفَكَانَ كُنْ فِدْقٍ كَفَّهُ دِلْوِيم وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ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 117. وما كنتم تعبدون 118. أنتم وآباؤكم الأقدمون 119. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يقعمني ويسطين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدقا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 إلا من أتى الله بقلب سليم 112. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل يوم تصرونكم أو يتصرون، فكبكبو فيهاهم والغاوون، وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصرون، تَوَالَى إِن كُنَّا لَفِي بَلَالٍ مُبِينٍ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 119. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون 110. وما أنا بطارد المؤمنين 111. إن أنا إلا نذير مبين 112. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين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 119. في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 110. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 111. كذبت عاد للمرسلين 112. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين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 119. في ذلك وَمَا وما كان أكثرهم مؤمنين رَبَّكَ وإن ربك لهو العزيز الرحيم 111. كذبت ثمود المرسلين 112. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين 114. الله وأطيعون 115. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 117. أتتركون فيما هؤلاء آمنين في جنات وعيون وزروع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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم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 القانين رب نجني وأهلي مما يعملون 110. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين 113. عليهم 111. مقرا فساء مقر المنذرين 112. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم 114. كذب أصحاب الأيكة المرسلين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 116. وزنوا بالقصص المستقيم 117. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين 119. قالوا إنما أنت من 112. وما إِلَّا إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين 113. مِنَ علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين 114. قال ربي أعلم بما تعملون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 رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المندرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبور الأولين أولم يكن لهم آية أي 114. يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين 116. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين 117. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم 110. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون 111. فيقولوا هل نحن منظرون 112. أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم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 وسيعلم الذين ولم أن يمنقلب ينقلبون